أتان يمزح ولا يقر الا حق المزاهرة ان ما هو في سلاما إلي سبيه تذب قد ذكرنا إذ ألف النظر أنزلة من ذلك أمنها أن رأتا جاءت إليه تشتفي زوجها فقال زوجك الذي يأينه بياض فانكرت ذلك وجاءت عين زوجها فقال كل أحد في عيني بيابون سواء هكذا لسا لما جاءت عجوز تطلقها يد ولا قال إنه لا يدخل الجنة عجوز قالوا جاء بسرتي فقال أخبروا عن الله تعالى يقولنا إن شأنهن إن شاء فجعلناهن أبتار وغير ذلك لما كان ينزه ذكرت الماء عنزلة لمزاهن لا يقول الا حقا يقول اناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجالسنا عن الصبيان حتى يقول لاخ لي, لي صغير يا ابا امير ما فعل غير كان له نغير يلعب به هناك عصفور صغير كان يلعب به ذلك الطفل هكذا يقبل المعذرة من من اعتبر من اعتبر إليه فإنه يقبل منه ولا يعاقله إلا إذا ظهر أنه متلاعب الذين تخلقوا أن تبوت قبل عذرهم ولو كانوا الكابلين إلا الذين ليس لهم عذر أنه الكابل من مالك كان له أبيضا من أبيض أمنا عفى الله عليه وله إماق يعني من لطاك لا يرتفع عليهم لا يترفع عليهم بما كانوا لما لبس أباً يواسيهم أذبت قال لأبي غر هم إخوانكم خولكم أجاء لهم الله تهتأيديكم لا له وقت في غير عمل الله كل عملا يقصد به وجه الله أوه ما لا بد له منه أو لأهله منه يبتميح في أهله أثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا رأى الغنم قالوا أنت يا رسول الله قال نعم ألا كنت أرأى لقريش على قريب يطال الله أرأي الغنم لا شك أن شيء من التواضع فلاجل ذلك كان يراها سئلت عائشه رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القران الحديث الصحيح اي يغضب لغضب القران ويرضى لرباه يغضب اذا تعيش شيئا من من آداب القران ويرضى إذا عمل بها يقول أنسو رضي الله عنه ما مسست جلاجا لا حريض آليا من سف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل ذلك أنه أكان يتجاهد كفه أبدوهم حتى سليم وإلا فإنه لم يكن يأتني بذلك قد تقدم أيضا أنه أكان شفنا سفين ولكنها هي من التقاهد. يقول ما شمنت رائحة قط أطيبا من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا من أخلاقه كان يحب الطير يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين ما قال لي أفر يعني ما أكر شيئا مما قلته ما قال لي شيئا فعلته ألي ما فعلته كذا ينشر عليه ولا لشيء ألم أفعله ألم لم تفعل كذا وكذا أبل يطره على ما فعل ولا ينشر عليه أي جمع الله تعالى له كمال الأخلاق أي جمعها به محاسن الأفعال جمعها فيه آتاه الله علم الأولين والآخرين مما قص عليه ومما أفع إليه. اتاه الله ما فيه نجاة والفوز، النجاة والآخرة والفوز والسلام. هو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلل علم له من البشر، إلا أن الله تعالى علمه. ناشئ ذملا بالجهل الصهاري، لم يتغفر إلا يتعلم طلاه الكتابة. اتاه الله ما لم يشهد من العالمين. اختاره وقفاه بهذه النبوة اختاره على جميع الأولين والآخرين فصلوات الله عليه دائمه إلى يوم الدين والله اعلم سهل الله يقول فضيل الشيخ يكتب في هذا الوقت لبس الخواتم فهل في ذلك الرابط شرعي برجاءة لا بأسأيل بشخاتنا أبي خنسله أو في البنصر هل يجعى أولئة اليمنى او اليسرى قد يكون يلبسه عاده قد يلبسه لكونه ختم اسمها نحو ذلك احسن لكن يقول البعض يصرف على نفسه في الماكل والمشارب وفي المراتب واذا نصح قال ولا تنس نصيبك من الدنيا المراه في الا باس بها ولكن لا ينبغي التوسع واعطاء النفس ما تشتهي وتتمنى فإن نفسه النفس المعرة بالسوق الذي عليه أن يقتصد ولا يغطي نفسه كل ما تستهيه. احسن أحسنتم يقول أن نريد منكم لنا تبيين حكم الغناء فإنه كتب الكلام فيه في لون الأخيرة ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال الغناء ينبت النهاق في القلب كما ينبت الزرع وهي أحاديث كثيرة تكلم عليه ابن خيم ركتال بغاثة الأفان في اثنين وثلاثين صفحة وكذلك كثير من العلماء نرى أنه إذا كان فيه مثلا شيء من التلفين والتمايل والتغنج والتشبيل والرصف الخدود والخدود فإنه أذرئة بفساد ولذلك قال الغناء بريد الزنا ويتجنبها مثلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى رحمه الله تعالى فصل في معجزات نبي صلى الله عليه وسلم ومن اعظم معجزاته واوضح دلالاته القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من الحكيم حميد الذي أعجذ الفصحاء وحير البلغاء واعياهم أن يأتوا بعشر سور مثله أو بسورة أو آية وشهد بإعجابه المشركون وايقن بصدقه الجاحدون والملحدون وسال المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يريهم آية فاراهم انشقاق القمر فانشق حتى صار فرقتين وهو المراد بقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى زواري الأرض ورائت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمة ما زوي لي منها وصدق الله قوله بأن ملك أمته بلغ أقصى المشرق والمغرب ولم ينتشر في الجنوب ولا في الشمال وكان يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر وقام عليه حن الجذع حنين العشار حتى جاء اليه والتزمه وكان يئن كما يئن الصبي الذي يسكت ثم سكن ونبع الماء من بين اصابعه غير مره وسبح كفه ثم وضعه في كف ابي بكر ثم عمر ثم عثمان فسبح وكانوا يسمعون تسبيح الطعام عنده وهو يأكل وسلم عليه الحجر والشجر ليالي أبوه وكلمته الذراع المسمومة ومات الذي أكل معه من الشاك المسمومة وعاشه وصل الله عليه وسلم بعده أربع سنين وشهد الذئب بنبوته ومر في سفره ببعيره يشتقى عليه فلما رآه جرجر ووضع جرانه فقال إنه شكى كثره العمل وقلة العلف ودخل حائطا فيه بعير فلما رآه حن ودرفت عيناه فقال لصاحبه إنه شتان انك تجيعه وتديبه ودخل حائطا اخر فيه فحلان من الإبل وقد عجز صاحبهما عن أخذهما فلما رآه أحدهما جاءه حتى برت بين يديه فخطمه ودفعه إلى صاحبه فلما رآه الاخر فعل مثل ذلك وكان نائما في سفر فجاءت شجره تشق الارض حتى قامت عليه فلما استيقظ ذكرت له فقال هي شجرة استأذنت ربها أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فآذن لها وأمر شجرتين فاجتمعتا ثم أمرهما فاخترقتا وسأله أعرابي أن يريه آية فأمر شجرة فقطعت عروقها حتى جاءت فقامت بين يديه ثم أمرها فرجعت إلى مكانها وأراد أن ينحرشت بدنات فجعلن يزلثن إليه بأيتهن يبدأ فمسح ضرعشات حائل لم ينزع عليها الفحل فحفل الضرع فحلب فشرب وسقى ابا بكر ونحو هذه القصة في خيمتي أم نعبدين حزاعية وندرت عين قسادة بن النعمان الظفري حتى صارت بين يديه فردها وكانت احسن عيني وأحدهما وقيل إنها لم تعرف وتفل في عيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أرمد فبرأ ساعته ولم يرمد بعد ذلك ودعا له أيضا وهو وجع فبرأ ولم يشتك ذلك الوجع بعد ذلك وأصيبت رجو عبد الله بن عثيث الأنصار فمسحها فبرئت من حينها وأخبر أنه يقتل أبي بن خلف الجمحي يوم أحد فخدشه خدشا يسيرا فمات وقال سعد بن معاذ لأخيه مميت بن خلف سمعت محمد يزعم أنه قاتله فقتل يوم بدر كافرا فأخبر يوم بدر بمصارع المشركين فقال هذا مصرع فلان الغد ان شاء الله وهذا مصرع فلان الغد إن شاء الله فلم يعد واحد منهم مصرعه الذي سماه فاخبر ان طوائف من امتي يغزون البحر وأن ام حرام بنت ملحان منهم فكانت ما قال وقال لعثمان إنه سيصيبه بلوى فقتل عثمان وقال للحسن بن علي ان ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المؤمنين عظيمتين فكان كذلك وأخبر بمقتل الأسود العنفي الكذاب ليله قتله وبمن قتله وهو بصنعاء اليمن وبمثل ذلك في قتل كسرى وأخبر عن الشينا. بنت بقيلة الأزدي أنها رفعت له في خمار أسود على بغلة شهبات فأخذت في زمن أبي بكر الصديق في جيش خالد بن الوليد. هذه الصفة وقال لثابت بن قيس بن شماس تعيش حميدا وتقتل شهيدا فعاش حميدا وقتل يوم اليمامة شهيدا وقال لرجل من من يدعي الإسلام وهو معه في القتال إنه من أهل النار فصدق الله قوله بأن حر نفسه ودعا لعمر بن الخطاب فأصبح عمر مسلما ودعا لعلي علي بن أبي طالب أن يذهب الله عنه الحر والبرد فكان لا يجد حرا ولا بردا ودعا عبد الله بن عباس أن يفقه الله في الدين ويعلمه التأويل فكان يسمى الحبر والبحر لكثرة علمه ودعا لي من بن مالك بطول العمر وكثرة المال والولد وان يبارك الله له فيه فولد له مئه وعشرون ذكرا لصلبه وكان نخله يحمل في السنه مرتين وعاش مئه وعشرين سنه او نحوها وكان عتيبه بن ابي لهب قد شق قميصه واذاه فدعا عليه ان يسلط الله عليه كلبا من كلابه فقتله الاسد في الزرقاء من ارض الشام وشكي له قحط المطر وهو على المنبر فدع الله عز وجل وما في السماء خزعه فثار سحاب أمثال الجبال فمطروا إلى الجمعة الأخرى حتى شفي إليه كثرة المطر فدع الله عز وجل فأقلعت وخرجوا يمشون في الشمس وأطعم أهل الخندق وهم ألف من صاع شعير أو دونه وبهيمة فشبعوا وانصرفوا والطعام اكثر مما كان واطعم أهل الخندق ايضا من تمر يسير أتت به ابنة بشير النساء إلى أبيها وخالها عبد الله بن رواحة أو أمر عمر بن الخطاب أن يزود أربعمائة راتب من تمر كالفصيل الرابط فزود وبقيت أنه لم ينقص واحده وأطعم في منزل أبي طلحة ثمانين رجلا من أقراص شعير جعلها أنس تحت إبطه حتى شبعوا كلهم وأطعم الجيش من مزود أبي هريرة حتى شبعوا كلهم ثم رد ما بقي فيه ودعا له فيه فأكل منه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلما قتل عثمان وهد وحمل منه فيما روي عنه الخمسون وسقا في سبيل الله عز وجل وأطعم في بنائه بزينب من قصعة أهدتها له أم سليم حلقا ثم رفعت ولا يدر الطعام فيها أكثر حين أو حين رفعت ورمى جيش يوم حنين بقبضة من تراب فهزمهم الله عز وجل وقال بعضهم لم يبق منا أحد إن لم امتلأت عيناه ترابا وفيه أنزل الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وخرج على مئة من قريش وهم ينتظرونه فوضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يروه وتبعه سراقة بن مالك بن جعشم بريد قتله أو أسره فلما قرب منه دعا عليه فساقط يد فرسه في الأرض فناداه بالأمان وسأله أن يدعو له فدعا له فنجاه الله وله صلى الله عليه وسلم مجزات باهرة ودلالات باهرة وأخلاق طاهرة اختصرنا منها على هذا تحقيقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين خوارق العادات التي تخالف ما هو معتاد ثلاثه اقسام قسم يكون على ايدي الانبياء وتسمى معجزات وقسم على ايدي الاولياء وتسمى كرامات وقسم على أيدي السحرة والكهنة وتسمى أهوالا شيطانية أثام المعجزات التي يجريها الله تعالى على ايدي انبيائه ورسله فلا يستطيع أحد أن يفعل مثلها وكذلك أيضا تكونوا معجزة لأهل أهل ذلك الزمان ذكروا أن موسى عليه السلام أكان في زمانه سحرة فبعته الله تعالى بآية أعجزت السهرة لما جاء السهرة ومعهم سبال عصي فألقوا سبالهم عصيهم وصارت تتحرك كأنها حيات والقى موسى عصاه فالتقطت تلك الاصيل وتلك الحبال ورجعت الى كونها عصا فعرف السحره ان هذا ليس عمل السهر وانما هذا امر رباني فحملهم ذلك على ان اسلموا وخبروا لله سجدا وبعث الله عيسى اهل زمانه عندهم القدرة على العلاج وعلى الطب لأنواع الأمراض وعطاه معجزات عجز عن مثلها مثل أنه يبرئ الأكمة والأبرص الأكمة الذي ولد منسوها العينين فإبرئه إلى أن يبصر والأبرص الذي يبرئ فيه على الذي في جلده لا يستطيع أحد أي عالج يبرئه ويعود جلده كما كان جلد غيره يحيي الموتى أبن الله تعالى لا يعجز أحد أن يأتي بمثل هذه المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بزمن الفصحى والبلغاء والشعراء واهل اللغه الفصيحه انزل عليه القران وجعله معجزه له خالده وتهداهم ان ياتوا بمثله او ياتوا بعشر سوره او ياتوا بسوره قال الله تعالى فليأتوا بهديث مثله إن كانوا صادقين لم يقدروا وقال تعالى أن يقول نفتراه كل فأتوا بعشر سؤال مثله مفتريات عشر لم يقدروا وقال تعالى إن كنتم بغيب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة بسورة مثله فلم يقدروا فعرف بذلك أنه كلام الله وأنهم لا يقدرون قال الله تعالى قلنا إن اجتمعت الأنس والجن ألا يأتوا بمثل هذا القرآن ألا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضهيرا خبر من الله تعالى وقع حقيقيا مع كتاب القرون أنهما الآن في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر ومع ذلك لم يقدروا على معارضته والذين عارضوه ظهر بذلك عجزه لما تنبأ مسائل ما أخذ يهد بهذيان عرف بذلك أنه كذاب. وفد عليه أمر بن العاص قبل ان يسلم فقال ماذا انزل على صاحبكم فقال انزل عليه سوره قصيره قرا عليه السوره والعصر ان الانسان الذي خسر سكت قليلا ثم قال انزل علي مثلها ما هي قال يا وابر يا وبر. إنما أنت أذناني وصدر وسائرك حكر فقر أكيف ترى يا عمر فتالى عمر والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب مع انه لن يكن تجأسلا فإن هذا من هذه السورة القصيرة والآخر إلى آخره حتى قال للشافعي رحمه الله انه ما انزل الله على خلقه حجه إلا هذه السورة التي فتره فالقران هو أعظم المعجزات التي تحدى بها اهل زمانه ومن بعده وللنبي صلى الله عليه وسلم معجزات كثيره وقد كتب فيها العلماء المتقدمون والمتاخرون توسع فيها الإمام البيهقي احمد بن الفلسين صاحب السنه الكبرى طلعت كتبه ومنها هذا الكتاب الذي في النبوة النبوه وكتب فيها ايضا ابو نعيم الأستخاني أكتب كتاباً أردناً عن دلائر النبوة وصاحب الهلية وذكر أشياء كثيرة وتتب فيها المؤرقون ومنهم ابن كثير ضحمه الله في كتابه البدايه والنهايه وإنه أجعل السيرة النبوية من من نصف المجلد الثاني إلى نحو المجلد الثاني كلها تتعلق بالسيرة والغزوات وبالسرايا وما اشبهها وبالدلائل النبوة. يغفرها بأسانيدها ولكن كان بابها هذه الضغط ولكن مجموعها يدل على أنها معجزات وأن الله تعالى أيده بها أن يكون ذلك دليلا على صدته وعلى صحة وعلى صحة ما جاء به عن ربه من هذه الشريعة ولذلك كان سببا في إسلام الكثير الذين أسلموا أذكر أنه صلى الله عليه وسلم خرجنا مع أبي بكر فرأى الغنامة تضله فعرف أن هذا له خصوصية غنامة تسيرناه أينما شر قبل ان ينزل عليه الوحي ولما اظهر الدعوه بادر ابو بكر وصدقه لانه استبدل بهذه الكرامه على صحه ما جاء به وبعدما اسلم وواجر وصبر على ما ناله خرج مره الى براهي مكه وجد عبد الله بن مسعود قبل أن يسلم أكان يرأى غنما لآهل مكة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أهل من لبان قال لا كان الغنم ليس فيها شيء فقال ائتنا أبشاة حائل فجاء بها فمسها ضرعها فدرت فحذف منها حتى شرب هو وابو بكر وابن مسعود علبنا خالصا سائغا للشاربين فعرف ابن مسعود ان هذه معجزه لا تحصل لكل أحد وأنه صادق فبادر الى تصديقه وأسلم ومعن الصحابي رضي الله عنه هذا والغالب عن كل راهب من الصحاب الذين أسلموا أبي مكة يشاهد كجر من الآيات وقد شاهد مكه ايات مجزات ولكن من يريد الله أيها الله أذن تجد له وليا مرشدا كذلك اللفاغنا الذكر هذه المعجزات واشار إليها إشارة يقول فمن أعظم ميزاته وأوضح جلالاته القرآن العزيز الذي لا يتقع باطن من يديه ولا من خلبه تنزيل من حتي من حميد هذا القرآن أعجز الفصفاء أما أنهم يحاولون أن يرجوه أو يتجبوا به ولكن لا يخبرون حير البلغة كانوا حريصين على أن يصفوه أو تلو الوليد ابن المغيرة أبو خالد ابن الوليد فلما استأل النبي صلى الله عليه وسلم فأرض عليه عند ذلك قال انصت قرأ عليه أول سورة فصلت ولما قرأها بوهة الولي من هذا القرآن الذي لم يسمع بالنفله لما اتى على قصه عادل ثمود الجنه سد فمه وقال كفى ذهب الى قومه فلم يقدر ان يصف ان يصف ما سمعه وكذلك عضاء استمع اليه جبير بن مطعم وهو يقرأ سوره الحق فقال أظنه انه إذا فلسوره قال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون فقال اذن هو كاهن فاسمع الايه بعدها ويقوله وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكروا سمعه مره اخرى يقرا سوره ابوك الى قوله انقلكم من غير شيء أم هم الخالقون خلق خلقوا السماوات الأرض لا يقنون أم عندهم خزائن ربك إلى آخرها يقول فلما سميتها طار عقلي مما كان سببا فيه لا يتعيو إسلاما فمن أنصت للقرآن ويجتمع له علم أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين كلام الله بين انه ليس من كلامه ولهذا كذبهم الله تعالى لما قالوا افتراه أن يقولوا افتراه أن يقولوا افترى على الله كذبه كل ذلك يرد عليهم بان هذا ليس بصحيح أعباله وكلام الله أعجزه الصحر حيّر البلغاء مع ما في إينا البلاغة أعيّاكم أن يأتوا لأشر سورة أم مثله أعيّاكم أن يأتوا بصورة أو آية على نظمه وعلى فصاحة أشاهد بإعجاب المشركون اعترفوا بانهم معجز انهم لا يقدرون على ان ياتوا بمثله ايقن بصدقه الجاهدون والملحدون الى هذا الزمان ايقنوا بانه لا يقدر احد على تغييره تولى الله تعالى حفظه إِنَّا نحن نَزْجَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِرُونَ ذكر في باو أترى جنبا النصار الذين أسلموا أنه أدعاه المسلمون وادعاه العلماء أن يسلم فلم يقبل ثم جاء بعد ذلك هو أسلم بعد سنتين أو سلاس ما الذي سملك قد رغبناك ودعوناك فقال أني أخذت نسخة من التوراة وأضرت إليها وقدمت إليها وأخرت وأهديتها إلى أحبار اليهود ففرعوا بها وكافعوني عليها ثم أخذت نسخة من الإنجيل قدمت إليها وأخرت وغيرتها عن وضعها واهديتها الى بعض الرهبان من النصارى ففرحوا بها واعطوني على ذلك مكافاه ثم اخذت نسخه من المصحف فقدمت بها واخرت وزدت بها ونقصت واهديتها الى احد الامه الذين ليس لهم اي علماء ولما فتش فيها أرمى هذا وجهي وقال كذب أليس هذا القرآن لقد غيرته فعلمت صدق قول الله تعالى وإنا له الحافظون وألمت أنه كلام الله إذ آتد كان هذا القرآن المعجدة النبي صلى الله عليه وسلم من المعجدات عن شكاك القمر قال الله تعالى اقتربت الساعه وانشق القمر ذكر ان المشركين سالوا النبي صلى الله عليه وسلم ايه ارسل دل على لأ انه صادق فاراهم انشقاق القمر حتى راوا الجبل بين الفرقتين انشق القمر صار فرقتين بينكم الجبل ثم سار إلى ان تؤسط في السماء في فقال المشيكون هذا سهر وإي رأوا آية, آية يقول هذا مستمر، ثم قالوا إن محمد إن قدر على سحرنا فلا يقدر على سحر جميع الناس انظروا فكل من جاءوا من بعيد سألوا هل رأيتم في كم ليلة أن القمر قد ينشكوا قالوا نعم فكانت هذه المعجزة القمر آية من آيات الله تعالى أي من أصغر آياتهم مركبا أذفلت وكل منه ولكن ومع ذلك حصل في أي تلبان رضي الله عنه صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله جرالي الأرض سرأيتم مشاركها ومغاربها وان ملتأ أمتي سيبلغ ما زو يلي منها وأطئة الكنزين الأحمر والأبيض واني سالت ربي امتي الا يملكها بسنه عامه ولا يشرط عليهم عدوى من سوى انفسهم ليستبيح بيضتهم في هذا الحديث المعجزات الاولى اخباره بان امك رست يبلغ ملك والمغرب وقد وقع هذا امتد الاسلام في المغرب إلى أقصى بلاد المغرب وصل إلى طنجة وما حولها وإلى الأندل عسونه دارك وانتدى في المشرق انتدى في الى أن وصل إلى حدود الصين والهند والسند ولم يتوسع في الشمال والجنوب أكتم أتتمسع... توسعه بالشرق والغرب هذه معجزه كذلك يقول ارقيس الكنزين الأحمر والأبيض الكنز الأحمر كنز الروم لان الغالب عليهم عندهم الذهب والابيض كنز الفرس الروم في الشام وهم نصارى والفرس في العراق وهم مجوس وقد أخبر أيضا لأبيه آخر أبي هاتف نجهنا فتعلى صلى الله عليه وسلم إلا تنفك أن أكون رجل كسر في سبيل الله إذا كان كذلك هذه المعجزة أخبر بها قبل ان تقع فكذلك في هذا الحديث الدعوه لما قال اعطيت الفنجان لحم الر الابيض قال دعوت ربي لامتي ان لا يهلك علي سنه عامه يعني بجد من يعم الولاده كلها حتى يهلكوا فلم يقع ذلك هذا من المعجزات صدق الله تعالى قوله ملكت امته اقصى المشرق والمغرب ولم ينتشر ملكه في الشمال ولا في الجنوب أهل تدقى الارض الأرض مغالبها كان يخطب مرة إلى جذر فلم يتخذ المرقم عليه حن الجذر وحنين الإشار حتى جائل يلتزم وكان يأنتنا يأنت الصبي الذي يسكت ثم سكن هذه أيضا مجزة أجد نخله ميت ليس فيه ايات ليس فيه روح كان معروضا في قبله المسجد فكان يلقى اليه حتى يرتفع وقت الخطبه يخطب ويذكر ويقرأ ايات من القران بعد ذلك صنع له المنبر ودعيل من ثلاث درجات فرق على المنبر و ارتدا يخطب وبعدما ارتدا سمع لذلك الجزء عليهم يتحنين الاشار الاشار واحده عشره الناقته التي قد ولدت انها ولد امتحن اليه فنزل اليه وظنه حتى سكن هذه أيضا من مجيزات هكذا نروي ذلك في المخارج. هكذا هكذلك أنا بأى الماء من بين يديه غير مرة هذا الصحيح إني غيرهما مرة في الفجدية أجيء بماء قليل في تداح فوضع يده في ذلك سنع ودعا فيه فجأل ماء ينقع من بين أصابعه أمثال العيون وكان تورقوا وضم 1500 فتورقوا كلهم أكيدا لواحد منهم كم كنتم قال لو كنا مئة ألف ألك فانا أكنا 1500 ومرة وهم في طريق توك أكان هناك بئر فيها قليل من الماء فقال أمن وصل هذا لا يمسلنا فسبق إليها رجلان ونزع لها واقترف الماء الذي فيها إلا قليل وقول ما علم بذلك أن سرعهنا ثم أمر بأن يخرج منها عن قديم في قده ودعيه ثم صبه فيها فنبعث منها أيون ومنه أربعين ألفا أشربوا وشربهم وسكوا أب لهم من هذه البحر التي ليس بها إلا فلي سبه الهصى بكفة أخذ هصيات صغيرة يعني الواحدة نفره الزبيبة أو نهوها في بكفة ودعا يسمع له المذجي أطال هذا تسبيح وإن شيء الله يسبح بهند. وضعها في ابي بكر فسبهنا وكذا في عمر أمر وهكذا في كفة أثمان هكذا أصل الحديث عند البخاري إلا أنه ليس به ذكر أدخل الصحابة ذكرهم في الأوسط الصبران بإثناد صفي يقول بعض الصحابه كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل عند النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في صحيح البخاري. سلم عليه الحجر والشجر اليها اجري بعث هذا في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم حجرا بمكه كان يسلم علي إني لا أعلمه الآن أهدى اليهود له عشاة مسمومة وأثر من السم في الجراء أخذ الجراء ونهس منها نسة ثم لفظ الذي أكله الذي أخذه مقابل أنشك إن هذا الجراء يكبرني أنها مسمومة أجراء الجماد أو الكرة الجماد أو الأرض ولكن أطلعه الله تعالى على ذلك لذلك كان مع واحد الصحابة إذنات أما هو فإن الله تعالى حماه عاش بعد ذلك أربع سنين شهد الضعب بنبوته رؤيا وذلك في حديث عند الطبراني وغيره أن ذئب تكلم وأنه أسهد أبن بيوته هذا من المجزات رواء أحمد في المسند ومحبامه صحيح وإسناده صحيح مر في سفده أبي ذئير مستقائله حيث رأى هذا البعير جرجر وضع جرامه فقال انه شكرت عثره الامل وكله الالاف هكذا يستقى عليه يعني ينبح عليه من الابار ويسمى الناضح النواضح قد تسمى السوامي التي تعلقوا الى الغروب ثم تجرها الى ان تصب في النصب فذكر ان هذا الجمل اشتكى اليه الأمل العمل وقله فهم ذلك من هذا البهيمه من هذا الجمل هكذا في مسند احمد وغيره جر جر يعني رد صوت أوجه انجرته وضع جيرانه الجيران مقدم العمر دخل مرة هائطا فيه بئي فلما رأوا ذلك البعير رحنا وذرت عيناه فقال لصاحبه انه سقط إليه أنك تجيء وتدئبها حتى ذلك السن إلى المسن ذكر أنه أن جملا أيضا أفعى على صاحبه وكاد أن يشهد يخرج، فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي داخله سور، أربنا إن قد سُور عليه، فلما رأه جل جمال، أجار جرا، وجعل يخطب رأسيه على الأرض حتى جاء إليه. قال المسلمون يا رسول الله هذه ذهنة سجدت لك أفلا نسجد لك فقال إنه لا أهل السجود إلا لله تعالى هكذا دخل هائفا آخر وفيه بهلاً قد أجد صاحبهما من أخدهن. فلما رأى واحد وما جاء حتى بركه بني يديه فخطنه ودفعه إلى صاحبه فلما رأى الاخر فعل مثل ذلك هكذا في دلائل نبوه لابي نعيم جاء حتى بركه بني يديه خطنه يعني رابط في ركابته حبلا يسمى الخطام هكذا كان نائما مره في سفر فجاءت شجره تشق الارض حتى قامت عليه فلما استيقظ ذكرت له فقال اي شجره استعذرت ربها ان تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن لها شجره الجمال جاءت تشق الارض حتى وقفت عليه وهو نائم ثم رجعت الى مكانها هذه عير ان أمر شجرتين أمره في فاجتمعتا ثم امرهما فافترقتا ذكر عنه صلى الله عليه وسلم اراد ان يتبرز ولم يجدنا يستغفر به وجد شجرتين صغيرتين فأخذ بغثم إهداهما وجرها فإن الى إلى أن مع الأخرى واتكر بهما ولما قضى حاجته فجر الأولى إلى مكانها إن معه على وجه الأرض فهذا أيضا عجائب خلق الله تعالى استأله آرابي أن يريه آية فأمر سجرة فقطعت عروفها حتى جاءتها قمت لنا يديه إذن ما أمرها رجع إلى مسألها هكذا رواه الترمذي وغيره كان هذا الاعرابي قد تفكح في نبوته فقال الم ايه اتدل انا صدق فأشار الى هذه الشجره فجاءت تخط في الارض الى ان وقفت بين يديه ثم قال الأرض ارجعي وهذا شيء واقعي ليس هو خيال كما يقول المشركون انه سهر اعيننا بل انه صحيح ذكر انه يمكن في امره الفديه أو في امره القضيه يراد ان ينحرس السبب مات يظهرنا بالتفكير فجاء أن يزالهنا إليه كأن كل واحدة تنقل إذا ينهرها قبل الأخرى يتعلمون يزهرنا لاجل أن ينهرهم كيف ذلك يؤهرنا يساعدنا الموت ولكن هكذا سخر الله تعالى له هذه الذهاب البدنات هي الإبل لأنها أكشب إرسال جدًا ومعنى يزدهمنا يعني يزدهمنا إليه لأجياء ينهرهم وكيف يرى أنها لا كان في هجة الوداء لأنها في هجة الوداء كانت أظنئة من الإبل كان أهداها نهر بيده الشريفة ثلاث وستين وعطى إليه نهرنا الملكة نسه ضرع شاطئ هائل ألم ينجو أليه الباحث فحفل الضرع فحفل لب وشرب وشقى ابا بكر رضي الله عنه الشاك اسم للواحده من الغنم من ضعف أو معد والحائل هي التي لم ينزل عليها البحر يعني ما حملت ابدا والعاده انه لا يجد فيها إلا الا بعد ان تلد حتى ترضي ولكن هذه كرامه يا معجزه النبي صلى الله عليه وسلم حمل الضرع وصار فيه لبن كثير هكذا أهلي مسند أحمد صحيح بن هدان ونحو أعلى قصة أبي خيمتي ام معبد الخزاعية وتقدم سلامها في أرصها لنبيه صلى الله عليه وسلم أذكر ابن كثير أن قصه ام معبد مشهورة أغوية منطورك إن يشد بعضها بابك خرجها بالسيرة النبوية التخرج سيرة للدكتور مهدي بالكلاة وكذلك بالنشاة قلت كلام الأنواني الحديث الهديث فهكذا لما جاء إلى التشاة التي قد هُيُّلت ولن تبقى أن تذهب مع الغنم فقال لأمنا أباد أهل بيلنا من هذه الشاتق قالت إنا عشاة هزيرة أذن ليس لأذبا يا قد ضعفت لا تطيق أن تسرع مع الغنم فقال أتأذنين لنا أن نهل قالت وهل في قال كرميها فمسح وضعها فتدلى كانه اقترب فحلبوا وشربوا وهم اربعه وتركوا الاواني عند ام المعبد المليئه هكذا وذكرت المعبد المشركون لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لم يدروا اين ذهب حتى سمعوا جنيا ينشد شعرا في اسواق مكه من اهلها الى اسفلها وصف ابا بكر وعمر رفيق انها لا خائبه أم ابدا هما نزلا بالبر وارتهلا به إلى آخره فهذه أجلل على شهرة هذه الكصة وذكرها ايضا ابن إسحاق في السيران ندرت أين قتادة بن الممان الظفر حتى صارت في يده فردها وكانت أهتم عليه واحدهما وقيل انها لم تعرف لهكذا قصه القتاله بن النعمان مرويه من المستدرك وذكرها ابن الحجر في العصابه وابن العشير في اسد الغابه فذكروا ان أينه سقطت حتى سقطت جارة كانت في يده اخذها النبي صلى الله عليه وسلم وردها مكانها ألم يكن لم يكن هناك جراها لم يكن جراها يربط عروقها هذا بابن الله مجرد ما جعلها ثبتت فكانت احسن عيني أتفل في عيني علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو ارمد فذرأ من ساعته ولن يرمز بعد ذلك هكذا في الصفحين ألم ما كان في خيبر وقال لأعطي ان الرئيس رجلا لأعطي ان الرئيس غدى الرجل يفب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليفته الله على يديه فبات الناس يدخن ليلتهم ايها الحميه الطاها غير ان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لي ارجو فقال اين علي بن ابي طالب فكانه اشتكى عينه فعرضت له عين فجاء اي ودعا له فبرأتا يقول أليم رضي الله عنه ما صدعت ولا رمضت بعدها اي منذ أتفل النبي صلى الله عليه وسلم عيني فلم يرمز بعدها ودعا له وعرأه وجاء فبرأ ولم يستكي ذلك الوجع بعد ذلك هكذا عند الامام احمد بن مسند انه اصابه رجع كهرنا او نهيا فدعا له بالشفاء في السبيل واصيبت الله عبدالله بن ابيك الانصاري مساء ببراه في سنها لما ذهب مع جماعه إذ يقتلوا سلام ابن أبي فقير من أكبر اليهود الذين يؤلم النبي صلى الله عليه وسلم احتالها ترك عليه في ثم قتله ثم أراد أن ينزل لما نزل سقط من درجة رضيئة وانتسر الطاقه فرفقه بإمامته ثم جاء إلى أصحابه فقال إني قتلت الرجل جاءوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد انتسرت شاقه ومسح شاقه بيدها الكريمة فذرأ من زينها هكذا عزيز صحيح الضخاري رية الصديقة لأذير رفع اليهود وذلك لان الانصار يتنافسون فقتل الأوس يكاب من الأشرف فقال الخزرج أن يقتلوا السلام بن ألف عقا فقتلوه وذلك يقول بأبهم إل لله در إصابة إلا يا ابن فقائت وأنت يا ابن الأشرف يسرعنا بالبيض والكفاف إليكم مرحن شاوث بنهي آلين المغرفي فذكر سلم من أبي الحكيد وذكر ابن الأشرف أخبر الله عليه وسلم أنه يقتل أبي بن خلف الجمحي يوم أمرك فخدشه خدشا يسيرا فينا هذا. أميز من خلف يقتل في لدن لأنه كان من الذين يؤذبون الصحابه وان أبي بن خلف فإنه لم يقتل وجاء إلى أخي وقال أدلني على محمد لا بد أن أكله وجاء مدججا بالسلاح وجاء مأفو ما أسلحة وقوة وعليه أيضا شيء من الدروع التي يتقي بها فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أقتله إن شاء الله فلما أقبل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم خنجر من بعض أصحابه فخدش أعضيها خادشة ان يطر في عنق خلفة يسيرة فرجع رجع ليخفر أكما يخفر الثروء قالوا إلا باس بك أن ما يخفر فقال إن كانت هذه المئة أما تكفر إنه كانت سوف أكد مات في ذلك النهار أصدق الله تعالى أظن نبيه صلى الله عليه وسلم يقول سعد بن معاذ سعد بن معاذ الأنصاري قال لأخي, لأخي أبي أمية بن خلف اللي سمعت محمد نزمه أنه قاتل فقال إذا لا يخبر يعرفون بانه ليس بكذا فهضر وكأتبدر ولما حضرها وانهزموا أمر به عبد الرحمن بن عوف إذا قال خذني أسيرا إذا واراد وأراد أن يأسره فرأه بلال وكان هو الذي أذبه يجعل الصخرة على صدره ويقول له أكفر بمحمد يقول أحد أحد فلما رآه قال هذا أمية بن خلف إلا نجوت ان نجع ثم استفزع بجماعة من الانصار فساروا معه إلى أن ادركوه وكان معه ولده فتركه له عبد الرحمن فقتلوا الولد ثم نشى وقلبه إلى أن أدركوا أمية فقتلوا فقال لهم عبد الرحمن أقتلتم أسيري فقالوا إنه كان الذين قتلوا في غزة بدر ألما حصلت الواقعة أو أقبلت أجعل يقول هذا نسرع فلان إن شاء الله هذا نسرع فلان هذا مصرع فلان وعدد أناسا فصدك الله وأظنه فما تجاوز أحدا منهم مكانه الذي أخبر بأنه يصرع فيه أصلى تلك الليلة الليلة بدر وأطال الصلاة ويسأل ربه ولما أصبه وتوجه إلى مكان المعركه يقال سيهدى من جامعة ويؤلون الجبر هكذا خبر من الله تعالى المشركون جاءوا بهدهم وحد يدهم وجاءوا بقواتهم اعددهم له ألف والمسلمون نهو ثلاثمائة زياده أي مثلا ثلاث مرات ومع ذلك اخبر اي انهم سيهزمون سيهزم الجمع ويؤلون الذبن فصدق الله مقالتاه وحزنوا ولم يتجاوز احد منهم النصر الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في صحيح مسلم غيثا واخبر ان طوائف من امتي يرجون البشر وأن أمه رام من بنت ملحان منه فكان كما قال أنام عندها إن مرة فاستيقظ وهو ويظهر فقالت يا رسول الله ما الذي أظهرتك فقال رجال من أمتي يركبون زبج هذا البحر أملوك كالأسر الله أو مثل الملوك فقالت ادعو الله ان يجعلني منهم فقالت انت منهم ثم نام مرة اخرى واستيقظ وهو يضحك فقالت مما تضحك فقال رجال من امتي اركبنا فرجع الى البحر الاخضر ملوك شراء ملوك من ابنك قالت ادعو الله ان يجعلني منهم قال أنت من الأولين فتزوجها أعوث الصامت ثم إنها خرجت معه غزو غزوا في البهر فخرجت معه كأنها من الغزو لتخدم زوجها ولتخدم أيضا المجاهدين بما يحتاج إليه ثم إنها ساقطت من دابة ركبتها فماتت فكانت من الذين ما تخرجوا هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم وقال لعثمان إنه سيصيبه بلوى فأصابه ذلك في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة الى باب الجيش بالمدينه فدخل حائطا لباب الانصار فقضى حاجته ثم جلس على شبير الفعل قال ابو موسى الا كنا بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلا فقال ذلك قال من انت قال ابو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة وهكذا جاء عمر ثم جاء عثمان فقال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه اصابت هذه البلوى وذلك انه ان عليه بعض الاعراب انتقلوا عليه سيره او عمله فاجتمع عليه زوار كثيرون وضيق عليه حتى قتلوه هذه هي البلوى اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم اقبل ان تكبر حمل مرة الحسن بن علي وهو صغير يمكن أن أوره ثلاث سنين أو أربع وقال إن ابني هذا سيد وسيصرف الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فئتين أظيمتين أخبر بذلك وهو طفل حصل ذلك ألما, كان ألما قتل علي رضي الله عنه كان معاوية قد استقوى، ملك الشام وملك مصر وملك ما حولها ثم إنه أراد أن يغزو العراق فجاء مع جنود كثيرون مع الحسن رضي الله عنه علي صار خليفة أبيه، فلما ذكر ذلك لمعاوية قال إذا قتل هؤلاء هؤلاء, هؤلاء, هؤلاء فمن الذي يرقى من المسلمين؟ فألهن الله الحسن، ووعد معاوية أن يأتيه. أليتنا زل أن خلافته له ويباعه فبايعه الحسن حقنا لدماء المسلمين أفرضه الله أبينه وأبين المسلمين بسبب الحسن نقم عليها هذا العراق كانوا يسمونه أمير المؤمنين فقالوا يا مذل المؤمنين فقال ابان انا المصلح بين المؤمنين ولما بايع معاويه اجتمعت الامه على معاويه وسمي ذلك عام الجماعه اي الذي اجتمعت الامه هكذا اصلح الله به اربعين فئه من المسلمين هذه القصه في صحيح البخاري وفي السنن وغيرها اخبر بمقتل الاسود الانسي الكذاب الليله قتله وبمن قتله وهو بصنعاء اليمن هكذا اخبر وذلك لان الاسود الانسي ادعى النبوه لما ادعى هوه نجران انخدأ به كثير واستولى على نجران ثم توجه وجعل لا يصب إلى بلدة إلا بيعوها حتى وصل إلى صنعاء والتولى على بلدنا هو ثلاثة أشهر فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله أم أنه سيؤول أمرهما إلى الفشل يقول: أني رأيت في المنام في يدي سوارين فأهم أني أنشأنهما فأوهي إلي أن انفقتهما فنفقتهما فطارع فأولت ذلك آذين الكذابين صاحب الصنع وصاحب اليمامة اخبر بأنه سوف يقتل إذا قتل أخبر قبل أن يقتل أكان رجلان من المسلمين من الذين وكرت الايمان في قلوبهم احدهما يقال له لأدوه والثاني يقال له ويروس أدى إلى مي اتفق على أنه يقتل عنه. يأتيه شيطانه ويخبره فعزم على أن يقتلهما امرأته وعرفت أنه كذاب كان أهدوما أقاربا لها قالت كيف الحيلة فقالت الليلة تتدى احبروا في المكان الفلاني في الفلانيه الفلانية وإذا جاء وسط الليل ادخل مع ذلك الهفض فلما دخل وجداه يغط نائما فاجعل يطعي اطنانه وهي عندهما فخار اتخوار الصوف. فسمع ذلك الوسط عند الابواب فجاءوا يقولون ان هذا ما هذا فقالت ان اليو اليه فعند ذلك قطعوا رأسه فكان ذلك نهاية اسمه أبهلة وكان يؤذن على المنبر على المنارة أشهد أن أبهلة رسول الله فلما رأت المؤذن فقالوا له إنا قد تسناه فأذن بالشهادة لمحمد فلما رأت المنبر قال أشهد أن محمد رسول الله وان ابهله قد فعند ذلك سمعه الحرس وجاءوا اليه يقتلوه فقال لهم ان ابهله قد قتلوا هذا راسه فعند ذلك يتفرقوا هذه من اخباره صلى الله عليه وسلم ولعلم ان نكمل غدا ان شاء الله والله اعلم وصلى الله على <تصفيق> محمد احسن واسم يقول ما حكم فتح حساب في البنوك الربويه ذكر العلماء المشايخ انه لا يجوز الايذاء فيها إلا للحاجه قد يكون هناك ضروره على هذا يكون حسابا جاريا كوديعه صلى يقول هل يجوز حلق ما تحت اللحيين إما تحت الحلق ما في الحلق يجوز لأن اللحية اسماً لمن نبتها على اللحيين أو ما يجمع اللحيين أصلى يقول هل ورد حديث في تحريم لبس خاتم الحديد وكذلك الساعة من الحديد لهكذا فقال بعض المشائف إن لبس الحديد لا يجوز فأرغباً لذلك في الشيخ عمود التواجر رحمه الله في كتابه الذي سمعه الإضافة والتبيين لما وقع فيه الكثير من مشابهه المسركين أحسن عليكم ونفعنا الله أعلم الله على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه على رحمة الله تعالى وأخبر بمقتل الأسود العنسي الكذاب ليلة قتله وبمن قتله وهو بصنعاء اليمن وبمثل ذلك في قتل كسرى وأخبر عن الشيماء بنت بقيلة الازديه أنها رطعت له في خمار أسود على بغلة شهباء وأخذت في زمن أبي بكر الصديق في جيش خالد بن الوليد بهذه الصفة. وقال لثابت بن قيس بن شماس تعيش حميدا وتقتل شهيدا فعاش حميدا وقتل يوم اليمامة شهيدا وقال لرجل من مي يدعي الإسلام وهو معه في القتال انه من اهل النار فصدق الله قوله بأنه نحر نفسه ودعا لعمر بن الخطاب فأصبع عمر فأسلم. ودعا لعلي بن أبي طالب أن يرهب الله عنه الحر والبرد فكان لا يجد حرا ولا بردا ودعا لعبد الله بن عباس أي يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل فكان يسمى الحبر والبحر لكثرة علمه ودعا لانس بن مالك بطول العمر وكثرة المال والولد وأن يبارك الله له فيه فولد له مئة وعشرون ذكرا لصلبه وكان نخله يحمل في السنة مرتين وعاش مئة وعشرين سنة أو نحوها وكان عثبة ابن آدي لهج قد شق قميصه وآباه فدعا عليه ان يسلط الله عليه كلبا من كلابه فقتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام وشكي إليه قحوط المطر وهو على المنبر ودعا الله عز وجل وما في السماء قزعه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 وأطعم على الخندق ايضا من تمر يسير اتت به ابنه بشير بن إلى الى ابها وخالها عبد الله بن رواحه وأمر عمر بن الخطاب ان يزود اربعمائه راكب من تمر كالفصيل الرابط فزود وبقي كانه لم ينقص ثمره واحده واطعم في منزل ابي طلحه ثمانين رجلا من اقراص شعير جعلها انس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 وأطعم في بنائه بزينب من قصعة نهدتها له أم سليم خلقا ثم رفعت ولا يدر الطعام فيها أكثر حين وضعت أو حين رفعت ورمى الجيش يوم حنين بقبضه من تراب فهزمهم الله عز وجل وقال بعضهم لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه ترابا وفيه أنزل الله عز وجل أما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وخرج على مئة من قريش وهم ينتظرون ووضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يروه وتبعه سراقة ابن مالك بن جعش يريد قتله أو أسره فلما قرو منه دعا عليه فساقت يد فرسه في الارض فناداه بالامان وساله ان يدعو له فدعا له فنجاه الله وله صلى الله عليه وسلم معجزات باهره ودلالات ظاهره واخلاق طاهره اقتصرنا منها على هذا تحقيقا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من جمله المعجزات اجابه الدعوات صلى الله عليه وسلم ومن جمله المعجزات اثبات بعض الاشياء البعيده يكون ذلك حقا فمثلا الأسود العنسي الذي ابدع هو كان في صنعه وبينها وبين المدينه مسافات فاخبر ابي انه سيقتل وقتل في تلك الليلة الذي اخبر بها فيه أقرر بذلك كذلك أكذلك كسر كسر بن هرمز الذي هو ملك الفرس، لما أرقل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتاب يدعوه مزك الكتاب ولما مزكه ادعى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم مزق ملكه فكان كذلك مزق ملكه وطرد إلى أن أهلك وغتهت العراق كلها ولجأ إلى الخراسان التي هي إيران وتبعوا الصحابة وفتحوا خراسان فكان ذلك اثر الدعوة عليه اللهم نزد ملكها قبل ذلك هذا الطاضي الذي هو يزدجرد ارثل اثنين او ثلاثة من جنده وقال اعتياني لمحمد حيا او ميتا ولما دخل عليه صلى الله عليه وسلم وإذا هما قد أطالا شواربهما وهلك عرفاهما رؤيا رؤية منكرة فقال ويحكما من أمركما بهذا قال ربنا يعني يعني فسرا قال لكن ربي امرني باعفاء اللحاء وحاف الشوارب اقص الشوارب ثم سلط الله تعالى على الزجران سلط عليه تلك الليله احدها قال به فقتل فقال لهما اصبرا ولما جاء الليل قال ان ربي قد قتل ربكم الليلة فحصل ما هو وكتب ذلك اليوم ورجع إلى كسرى إذا هو قد قتل في ذلك اليوم هكذا أولا دعوه النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا تمزيقه لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته ولوا عليهم ابنته سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لن يفلح قوم ولوا امرهم رأه ما افلحوا لو صار ملكهم الى الخراب الى الدماء هكذا أخبر عن الشيمه بنت ابو كيله الأزدية أنها رفعت له بخمال أسود على بغلة شهبة كانت عصت فأكبر بأنها سيجاع بها على بغلة شهبة في أهد آبي بكر رضي الله عنه استولى عليها الجيش الجيش خالد بن الولي في زمن ابي بكر ثم رفعت إلى ابي بكر أرفت الكصفة على بغلة شهبة عليها خمار أسود هكذا حصل أكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة ذكرها العثمي في مجمع الزوائد الجزء استعمل صفحة 288 وقال رواه الطبراني أخ الكبير وهو الطبراني برقم 44186 وذكرها الحافظ في الإصابة وروا معناها ابن حبان أبي صحيحه كذلك كثبت انه صلى الله عليه وسلم أدعى لثابة ابن قيس ابن شماس وهو الذي يعرف بأنه خطيب النبي صلى الله عليه وسلم وكان فصيحا ذلك اللسان فقد له في قوله أتعيش حميدا وتقتل شهيدا فعاش حميدا وقتل أيها الإمامة شهيدا الإمامة في أهد أبي مكة رضي الله عنه في آخر سنة أحد عشر ذكر أن خالد بن بليد أمير الجيش غزى الإمامة وليس معه إلا سبعة آلاف وجنوبه سيد متى أكثر من مئة ألاف ثم إنه ابتدأ في القتال واشتدى القتال وعمل الصحابة أن يخلصوا من الإعراض فالصفى منهم ثلاثة آلاف البقية أعراب جاء لهم بالجناحي أقاتل قتالا شديدا حفر الهابت لنفسي حفرة وقال أقاتل وأنا جاء لي حفرة لنقتل فقتل شهيدا قتل في تلك الوقات من الصحابة خمسمائة كلهم أو أكثرهم من حملة القرآن ثم إنهم قتلوا مسلمة تصور عليه الحائط ودخلوا عليه وقتلوا أكان الذي قتله أبو دجانه سماك ابن خرشا وقيل ان الذي اسكنه عبد يقال له وحشي هو الذي قتل, م... قتل حمزه قبل ان يسلم يقول اقتلته ان يكفر الله عني قتلي لحمزه عاش حميدا و قتل يوم اليمامته شهيدا يقول قال مما يدعى الاسلام وهو من بالقتال القتال انه من اهل النار فصدق الله قوله بان ارى نفسه هذا فنجل الصحيحين قيل ان ذلك الرجل يقال له قزمان وذلك لانه حضر ركعه احد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه من اهل النار فقاتل قتالا شديدا حتى قيل انه قتل بنفسه سته او سبعه من المشركين ثم اصابته جراحه شديده فاستبطا الموت فهو رأى أن أصل سيفئي على الأرض وذبابه أبائنا تديئه وتحامل عليه فقتل نفسه. كان رجلا من المسلمين لما قال إنه من أهل النار قال انا أكفي ذهب إلى أن رأاه قتل نفسه. فجاءك على ان اشهد انك رسول الله قالوا ماذا قال الرجل الذي ذكرت انه من اهل النار لقد قتل نفسه قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي ينتحر ليكون من اهل النار الحديث والصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديده فحديدته بيده هي جاء بها نفسه يعني يطعن بها نفسه في نار جهنم خالدا وخلدا فيها ابدا ومن تردى مشاهدا ليقتل نفسه فهو يتردى في النار خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تحسى سما يعني ازدرده فهو يتحسى بنا لجهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ودعا لعمر بن الخطاب فاصبح عمر فاسلم هكذا رواه الترمذي احمده والحاكم وعلى صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام أبي أحبي هذا من الرجل أني إليك أبي أبي جهل أبي أمر بن خطاب كان أبو جهل يسمى أمر بن هشام ابن خطاب اسمه عمر بن الخطاب في رعيتنا له قال اللهم اعز الاسلام لاحد الامرين اليه كان عمر في اول الامر شديدا على المسلمين ذكر انه نصح رجلا من المسلمين فقال ان اختك وزوجها قد اسلم فغضب لذلك وذهب وترك الباب على أخته وكان معهما صحيفة يترآني فيها فيها أول سورة طاه ولما سمع به زوجها اختبأ عند ذلك دخل مغضبا فقال أصبعتم فقالت ما صبعنا ولكن أسلمنا أراد أن يضربها قالت على رسلك أردت تلك الصحيفه في دواية أنه أنها قالت له توفضأ أردت سيد ولما قرأها تعثر بها كيف تبعلون إذا اردتم أن تسلموا أخبرت بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي معه كان في دار الأركم الذي قرب المسأة فترك عليهم البعض وكانوا يخافون ويهابون قالوا هذا من خطاب عند البعض فلما فتح أمسك عن النبي صلى الله عليه وسلم يده، ظن أنه يجعل يقاتل أفيتك فأسأل أتشهد فكبروا فرها بإسلامه aby dla nich, a dla